مليك المحبة للشاعر عبد الكريم الجباري يا ملك المحبة تركت الحصاد طول عمري طوف لكن احتارت فيك والله اني اعرفك قبل سن الرشاد لين اجتك قبل لله وانا محترك ما حشمت السنين ولا حشمت شانت الوداع او شدو يا لا وحسبي الله عليك ما توقعت قلبك مكتسي حساد لينا ضعفت حبل عقب ما هو سمك كان سوق الحب منك جاه كساد. عندنا الرابح كاش ولا نسلم كشك من غلطك تحملت الشقا والعناء من غلطك تعلوا وطوب وجهك جاك عقلي وفكري والنظر والفؤاد وجاك قلب شكتها في يدك كل شيء نخفت وصرت مثل الجماد ما بقلع رقما يبني يا يا بك شفتك بر الغلا وبسالك وشفى راحت سنين عمري بنا هذه ولك ما زت الحنايا في جيوش عتاج ما جلس عروق قلبي رشحت له ملك لكن اليوم نكسنا العالم للحداد واحسن الله يا حبي عز ووالدك وأنتي ألي قدراتك صارت مثل العياط طول العيال شبكه ملال علي ولا باحت علينا ولك حنان ولن بك ودك كثر الله خيرك ونعم الله عليك اثر الله خيرك ونعم حصريا على شبكه ملامح